Book 2 3 3 Lira at kende at taaruf al taaruf Hai Marhaban Marhaban Good dag مرحبا. مرحبًا. وتنقّته. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كمّرّدّك أوروبا؟ هل أنت من أوروبا؟ هل انت من أوروبا؟ هل أنت من أمريكا؟ هل أنت من أمريكا؟ هل أنت من آسيا؟ هل أنت من آسيا؟ في أي فندق تقيم؟ في أي فندق تقيم؟ وكم منذ متى وأنت هنا؟ منذ متى وأنت هنا؟ Var länge bliver du? كم ستبقى هنا؟ كم ستبقى هنا؟ هل يعجبك هنا؟ هل يعجبك هنا؟ Er du her هل أنتم تمضون إجازتكم؟ hun? Hall and du Du er velkommen til at besøge mig. Jeg jeb An Zuruni? Her er min adresse. Hhav er Anani? Her vvad vi i هل سنرى بعضنا غدا؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ جاي يؤسفني لقد أصبحت مرتبطا بشيء يؤسفني لقد اصبحت مرتبطا بشيء, أصبحت مرتبطاً بشيء إلى اللقاء إلى اللقاء Pokin syn synn kariban? Er kariban? Vi Ilalika i kariban?